الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع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 الأرض. لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور